واتقوا يوما خب دانا باش توا روجك شواء خب دانا اش اشياري عذاب روجك ابن اشتوصلك انكوهين بين عذاب دن وروجي افروجها يا شوان لا تجزي نفس عن نفس شيئاً شنفس اش اشبش شنفس الدبا شتشتان ابدا ابداً شنفس وروجي فايدة شنفس الدينوك ببحث كي ببحث كافران كافر دي <تصفيق> منت عذاب دا تشفاعت بوانا نائتا قبل كرم شوا انتم هيك آيات ديار كرم ولا يقبل منها عدل تشفيدياجك نائنا ورقرتن جب نفسي فيدياجك بذات هندك زيري بينات نا هندي عاردي زير الجل نفسك جبه النفسابت وبينتن كتفيديا ولكن خلاص ببتنش عذابي جيناء ولا تنفعها شفاعه اكل اف نفسها السر كفريتشو بيت برافونيا كسكيجك بناء تقبلتي ولا هم ينصرون وافكسيت هاريكار يوانجك نائتيك كسكنينا بيت هاريكار بوان دهون شعذاب خلاص بك